ك ا ل م ف ر و ا ن ه تكسك يعني اننا كل ا ل س ي د نفسها بيبقى في فيه الكولايد بيسموه رايسين يعني جوه كسر بينز ب ا ق ف ي الكولايد بيسموه ايه رايسين الكولايد هو ده اللي بيعمل لايزس للاي و ار ب سيجي بقى واحد كان الكسر بينز كسرها الاسنان مش بلاحها ب ل ا ح ه ر ب ع تنزل في السوس لو ك س ر ه بيطلع رايسين الكولايد و ده م ن ه بصور بتعمل لايزس للاي و ار ب سيجي ب ر د بيعملنا انمك ايه انوكسك و ا ن استغلنط و ان هي تكسك زي في تكسنان معي Altitude. ممكن تكون انوكسك يعني توكسك توكسك يعني دراج اندوز الدراج عندنا ممكن تكون t ايه, ايه? ايه? سنترال وممكن تكون ك م ا ن بسبب diseases ي ع ن ي pathology مثل مثل انفكتشن زي سبيريتشت ايه انفكتشن او برونكيا الازمه او تيمور في الارباح قبل السكه او تيمور في البريد او برونكيا يعني ده احنا ق ل ن ا ديفنيشن متاعها عشان الجزء مش مكتوبه ميكانيكال انترفيرنس ويز ه ريد كده على ل ا م ن فريش ن هنال؟ ممكن وجوء او قواب واحد او الحاجم اسمها ايه اسمها ال كثم مخده ده ب ممكن عرقبه كامل هذي بيبقي مانيوال استرنجليشن و او فرطنج م المعيسم ر ا او الحاجات الكادز ت لو دي ديسي يبقى, يبقى, يبقى, يبقى كانت م ر ا ل س ل س ل لقد ك ا ن ا س ج ا ي ة ك د ه المكره المكره المكره ل م المكره ا ل ك ر ه المكره ا ل ر ه ا ل م ه م ك ر ه ا ل م المكره ا ش م ك ر ه ا ل م ك ر المكره ا ك ر ه ا ر ه ا ل م ك ر ك ر ه المكره ا ل ه المكره المكره ا ل ا ل م ك م ك ر ه ا ل ا ل م ك م ك ل م ك ر ه المكره المكره المكره ا ل ر ه ا ل م المكره ا ل م ه ا ل ي ك ر ه ا ل م ه ا ل المكره المكره المكره المكره المكره ا ل ي ش ر ه المكره المكره المكره المكره ا ل م ا ل م ك ا ل م ك ا ل م ك ه ل م ك ر ه ا ل م ك ه ا ل م ه المكره ا ل م ك ر المكره ا ل ك ر ه ا ل ه المكره المكره ا ل المكره ا ك المكره ا ل ك ر ه ا ل م ك ر ا ل ك ر ه ا ل م ك ر ا ل ك ر ه ا ل ك ر ه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 ط ب ع ن ا ك م يمكن ان ي ك د هناك ي م ن و ا ك من يمكن ان يكون ه من يمكن ان يكون ا ك من ي م ن ان يكون ه ن من ي ن ا ي هناك م يمكن ان يكون هناك م ي م ي ا ك ك ن ا و ن ه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من ي م ك ان ي ك ا ك م ي م و ن ه ك من يمكن ان ي ن هناك يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يمكنكن ان يكون هناك من يمكنكن ان ي م ك ن ك ن ي م يكون ه ك من يمكنكنكنكنكنكنكنكن يم ان يم المرمي مطلوب... <تصفيق> المصري اللي و ا هي الاردنيه و ا اللي أ ب ن هي ا ل ن مصري الافلام ب والادومين ج و د ي يعني ه م ا د ك م ا بازلنا كده والميل ر ا س يبقى ادومين كل وايه الدكتور ص ا ي ل كمان برضه افترى ديما يقول لا دي النرمه دي مش شغال وعشان كده بيكون الراجل ده طبعا ا ن ش ا ل و ن ه بيكون ايه ازرق يعني ص ي ا ت ك ز ينامتك ما ق ل ت ا ا م يبقى نرمة ليه مفروض زي ما في ل قلنا ح بتشوفه ل ي ن طبعا لحد و عملوا يجيوا حتى سيئه منكم اول حاجه نفس مكتوب المفتون كده ا ن دايما بقى و مفروض ر ك ي ايه ن اني احد كان عمل كده ي ن ما طبعا بقى شفته روحه عوي طيب خلي بالك يبقى البرن ي انوكسيو ا ايه بتعمل تعمل ل ك ن ن و ر ج زي في ما اعتخده ا ل بتعمل م الادم التوكسندرومبال الادم ة يبقى ي مفروض ان هو واحد ج له مثلا الهات بلوك كده اتاك من وفاجأ ايوه ل الارض زي ح ايه ر ممكن برين بقى يبقى دانج حتى ن كونورجنة ا تبابها البرين ايه ا ب ق ى ا ل ك ل ي ل من ا ل ا ك س ي ك ا م ك ل ر ز ي ب ق ى الهيبرتنشن ا م ك ن ان يكون الهيبرتنشن يمكن ان يكون ا ل ا ي ب ر ت ن ش ن يمكن ان يكون الهيبرتنشن يمكن ان يكون ا ل ه ي ب ر ت ك ن ش ه ا م و ن ان يكون الهيبرتنشن يمكن ان يكون الهيبرتنشن يمكن ان يكون ا ل ل ي يسموها ا يمكن ه ان يكون ا ل ه ي ب ر ت ك ن ش ه ا م ك ن س د يكون الهيبرتنشن يمكن ان يكون ا ل ه ي ب ل ت ن ش التردير جراح ده كان ف س وده وهو ده اللي شاف في القطبس دايما في ع د ل مخنوقه بقع في اماكن معينة فحط ي معينة اماكن ف عليها اسمه لها اللي قابل الاسيكسية تلاقي سابريكارديال ساب ساب ساب ساب القلب مش ساب اندو كارديال لا كده هامرج يلاقيها وانت ساب سابي برا ساب اندو كومة سابريكارديال ممكن تكون اندو فلورال من مش تغي تانية بتفتح ساب ساب حتى حاجة ساب ناستح تبقى ممكن تبقى ص ا ب م ن ا ل ج ي ر تحت ا ل ننجيرز ممكن تبقى ص ا ب س ر ف ممكن تبقى ص ا ب كنجكتايز ممكن تبقى تحت الجلد كمان <تصفيق> يتشد فيه تقعد انك عندنا في كتاب فعندنا عينات كده تبقى أطلس فلة الشكوي الحالات وحد جيره الغير معظمها واضحة خدنا م خ ر و ب املاك ل الكون صحيح ثمانين يا ا الوعي ا همي سايدة ن لحدة الثمانيه او ف ي د ي في الايه ولي هاي دي مديتة رضية ا المشاك السودة كل بوعة بوعة السدر السودة رحت مخطوح اللانجة هنا من صح ف ا ي ه خلي بالك المكان ده بس يبقى فلا بس ب ل و ر ا l ده يبقى لورال دي لونه ا ي سبري ك ا ر د ي ا ه ي نمره الال برضو فى كذا ايه كذا بقى يبقى يعنى برضو ترديس برضو هي ترديس بس برضو, برضو خلي بالك ترديس بس هنا هل هي سب نمره الال يبقى سبري كارديال مش سببري كارديال ارثنا و فى كمان فى البين لك و تحت منفوح كويت تحت منجيل سبري ك من ا ل د ي ا ل و س ي ر و ز برضو و ت ت ر ي العلم بين اول و تقول سبري كذا ترديس خصر ع ف ه ا ارسلت لكي تجد ي عينه د ة بس تبقى انا الالم خوف د بيشوفه لا لو جينا. كده لانه حي... لو ا ك د لا اعملنا كده ح ي ظ ه ر العمليه ا في حاله د عينه ا ي ظ ه ر العمليه ة تبقى اكثر ا ن حياتي ف ي ه د س خصة لو سمحت لكي ا ا ن ش ترديس خ ص ناحية يبقى كده مفي شفت س ب ع ة وسبعين شاف الوانجا عندي ي تعدلي تقبيلي تبال؟ لسه مولود واضح、عني. شاك ه او. عرفنا لسه يبقى عادية انا شاكتها هو ده عثين ثلاثة كل ر ب و اوضح س ي اوضح مولود ا يمكن ب ساب ر ض و ر ا الواضح ل في ه ايه؟ ساب ساب فلور ايه هنا برضو هنا تردي ايه هنا تردي ايه سابلورال اهو الزهات هنا ايه وهنا ساب ايه بالكم سابلورال وهنا القلب شهتها اوضح اللي فاتت ايه ديها البقعة بسكولاريزيشن واسح الكورونا انما اهم حاجة ايه الاوضح ما عبقين تبطير يبقى ترديستوس خلي بين صغيرة يبقى تردي ترديستوس ودي دي بقين دي يمكن هنا ايه اللي بقين فيها لسه ده ده نوع من عن نوع هنا بقعة بقعة على برضو برضو برضو بقى حمرة شوف سلسل كل كل ال طيب حاجة تانية دي دي الانترا الانترا في ح ا ج ة ت ا ن ي ة يقولي during convergence the ان الالف ا ي تريشر ده انترا البرالي تريشر كمان بيعلى ويكون في م ث ل ا مساخ د ي ر د ويكون في كمان نيوكاس الان طب ك لانه م ما وما بيحاولت قلش بيشفر ببه ا لما س ك فيش اجزة بيحاول فتلاك كل شوائع واللعب اللي يفرق على الزات اللي هي ا ا ل ل بالذات ل لعنب فالكورت ي يجيش عقود كده الالي بيجيش اذر ن ولكن لدينا مجرد ان يكون ل ل ع ا هناك ا ش ي ا ل ل ع م تجمعيه ر ويكون هناك اشياء ايه تجمعيه يبقى د و ل د ي د نصفك و اول اثنين د و ل يبقى سلبا س ط و س ع ب ا ر ة عن ايه ع ب ا ر ة عن ر ؤ ش ه او ف ا ي ن او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل او ك س ع ي ل او ن ع ي ل او وده ب ي ش او فعيل ا ن فعيل او ف ع ي س او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل او ح ا ي ل او ف د ي ل او فعيل او فعيل او ف ا ي ل او فعيل او فعيل او فعيل او فعيل الفانتيليشن ضح وبعدين يحصل ايه افنيه صغيره كده وبعدين هايبر و ف ا ن ل ت ي ل ي ا ل ن يبتدي ه ب ك و ن ي ا ل وبعدين ا ا ا و و ل ش يحصل ب مفيش وفي الاخر بيحصل ايه افنيه ا ر بيحصل ا بس بتكون ر ا ل يمتزل ا ا عميه زي اللي ا ه عبيبي انت قدامنا يعطي القاينز ي وزاتنا ح ياعمو ل د لله ل ا ف ل مورتون بقا ل خلي ي ي ش ت ب انا ل ي ك م بقى في ع د ن عامله ل حجا ان شاء الله ا خلصتك انت ي بس عبيد ا ل انت اهد يعني ان انت نايم خالص لسه النيل <ميز> او ده احنا يمكن الفيلم زينا ا و الفيلم و ا ل ل س واللسه واللسه نمبر تو يقولي ا ي يقولي ب ر ج i n ا eyes and s u ك c o n j ا g t i v هامش برجing ايه برجing eyes وطرد يسكت هنا اسمها صدق ايه برجing ايه هادي من ضمن ايه مكانها البرجing ي y e s بقولك عشان تجيل ك ل ج ي ش ن يبقى يركض اللتر اوبيتل ب م ب ي ق و ل ه المصدر اكتبول يعني يمكن ق و ل ن ي ان ل بيعمل سلايت ل فذا ب ج ف ي الـ ك ا ن بعض ا ل ن ا س ق ا ل و ا م م كبيره ن ي جدا ولكن يكون هناك خطوات ل في الـ كبيره جدا ن في الـ ر ولكن هناك ل ن ا انما خ م و حنزرق ا م يجب ت كبيره من ا ل جدا ي ب ت ى خ ل ي ب ا ل ك ا ن ل ي و ن ا ل د مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون م ي و مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون م ل ي مليون مليون مليون م ل د و ن م ل ي ه ن مليون مليون مليون م ل ي و ا مليون مليون مليون م ل ي ن مليون مليون م ل ي ا ن مليون ل ي و ن مليون مليون مليون م ل و ن م ل ي و مليون مليون مليون م ل ي و ل ي و ن م ل ى و ن م و ن مليون مليون ل ي و ن م ل ن مليون م ي ن م ل ي ا ن م ي و ل ي و ن مليون و ن مليون مليون مليون مليون ل و ن م ل ي ا ن م ل ي و م ل ي و مليون مليون م ا ي خ ل ا ص لان ا ا ل ب ل ا ب ي ر ي ن في ا ل ج ر ا ف ت ي فانت عندي الكيمياء بتاعت الدنميه ا ي ا ب ت ا ع ح ر ك ة بعض عن ا ل ج ر ا ف ت ي يبالي ل ب ي ش ي د بهو جرافيتي ب ت ا ع م ع لما ى عباره بداره كل الباب بتاعه ن ع م على ب ط ر ي بلفرنس ق ى ا ن ع م على جنبه ا ل يمين لك وما ي ف ل ي جنبه ا ل يمين كل ه مزرق شويه جنبه ا ل شماليه يبقى باتيه ل نكون عشان الـ احتمال كونفالجانس احتمال مش عارب د و يعني عارب ن ق و ل فيها ن ي نقدر نقول بلادي فرنس يدوس قطع ي د و على على وقطع الانكل الانجلوف المندبول الفلسف طول البينجي بيضاجوه هنا بيضاجوه فدائنا الفلسف دائنا متقال البينجي ما العياني وطروجين كده يدوس يقول وطروجين بيعمله قدام ما كده الانيروي حتى عشي عشان يستبلش نجيزه وبعدين بلادي فرس ممكن يلاقي ب ل د ي ايه ب ل د ي فرس م و ج و د ة ع ل ى الموت وعلى إيه؟ الموت وعلى النوز من السبير فينس كونجيشن وقربت الجسومانجز والايه والجزره ان ك و ز ة بتاعتهم كبير ل ك و ن جسد الميكولات بتبقى ايه كونجست طبعا كونجست ليه يعني فضل ايه فضل الاتيشن معروف بسبب ال ايه ديوثو تغذية ل انوكسيل ساب ا ب ي ك ي ه ا و ا انبقى ح حالي بقى ثلاثة دي طبعا بالنكية إيه؟ بالنكية بعاج بعد كده حنشوف السيرفر ايه السيلفر ايه السيلفر اسكوط وحنقول حنشوف كده وبيبقى كمان ليه طبعا فيه ا ط و ر د ي ل ز ي ن غ ل و ب ن وكمان بيقول ان هو ايه بيبقى فلويد لفتره شوية يمكن 24 ساعة كله ي ر يعني ا ف الاسيكسيا ل ي ب ق و قام بيقول 24 ساعة ع شويه ا ن ب ي ق ل بحالف س ك س ا و ف يمكن ا ن ي ر برضو م ف ا ر ب ر ض وعشرين ما ر ف الاسيكسيا ا ل ل ا ي ساعه ل ل لانه ن ا فيه م ك ا ن ي كده ب د و ا ل ي ر ا ك ش ن و سيجيل بدء تجيشن الالوكسيا فبيتفرق عليك كاتبوليز موجود هنا بزاف الموز و كمان بيقولك ي الارتفاعات ل م ي ي ر كل ده ما ن م ف ن كلها و بعد كلها ن تجيشت ن وتفرق المعروفه ان ا السمادات ر ي ن ا ل ل ي ي ب س م و ا ك ا ت م ا ي ه ب ي س م و ا ك ا ت م التي تسمى و ه بها ي س م و ي ه ا ي س م و ه ا ي ه د ا ت التي م اذاوه و زميان ق و و ل تسمى بها السمادات ا ل س م و د ا ت التي تسمى بها ا السمادات السمادات من、no, no、ا م م ك ن ان ن الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر من الممكن ان نحذر م الممكن ان نحذر من ا ل م ان نحذر من الممكن ا ع نحذر من ا ل م م ك ان نحذر م ا ل م م ك ان ن ح ن الممكن ان نحذر ن الممكن ان ن ح الممكن ان نحذر م ا ل ل ي هم unable to resist ولكن ي م ن ان يكون الاكسده ن الاخرين بس هو ا ل ا ي ن ا ل ا ر ي ن بس هو الاخرين بس هو ا ل ا خ ي ن بس ا ل ا ي ن ه ا ل ا ي ن بس هو الاخرين بس هو الاخرين ب و الاخرين بس هو ا ل ر ي ن بس هو ا ل ا خ الاخرين بس هو ا ن س و الاخرين و الاخرين بس هو الاخرين بس م و ا ي ن س و الاخرين هو ا ل ا ي ن ب الاخرين بس هو ا ا خ ر ي ن ب الاخرين بس هو ا ل ا خ هو الاخرين ب هو ا ل ي ن بس هو ل ا خ ر ي ن ب هو الاخرين بس و الاخرين بس هو الاخرين ب الاخرين ي ع ن ي حتى ا ل ف ل ي و ن ا ل ن ي ه ن ا ل ف ل ي و ن هناك فلن ي ك ن هناك فلن م ك و ن هناك فلن م ن ج و ا ك ف ل يكون هناك فلن يكون ه ل ي ت و ن ا ك ف يكون هناك فلن يكون هناك ل ن يكون ا ك ل ن يكون ه ا ك فلن ي و هناك فلن يكون ه ن ا ل ن و ن ا ك فلن يكون ه ن ا ي فلن يكون هناك ف ن يكون ف ل يكون ه ا فلن يكون ه ا ت يكون هناك ل ن ي ك و ه ا ل ن يكون ه ا فلن ك و ا ك ف ل يكون ه ا ك ف و ن هناك فلن ي ك و ا ل ن يكون هناك فلن يكون هناك فلن ي ا ل ن ي ك ا ك فلن ي ه م ا ك ف ل ل ل ل او ان ف ت ترنينج برون ا ه ل طفل قلب على وشك ح ا ل ا ت ك ولكنها ب تتمتع بالتعليقات و ل ي ن ث ل ا تتمتع ب ا ل ر ا ل ن ي ك ر ر و ف ي ق ا ت ولكنها تتمتع بالتعليقات م ولكنها تتمتع بالتعليقات ولكنها ن تتمتع بالتعليقات すみません。 يبقى ا ل ا س ئ ل ا بتاعتي ده غالبا ح ي ك و ن ايه لفت ه ن د اذا كان فيسينج فممكن يجي من ورا فهمنا يعني ممكن يكون بقى ايه لفت هندت اسيلانت هندت غاية ايه او تعرف كان غاية حاند ي الحكس ا لو غاية ه ن ا ق ي اتعني ايديني المنظر ده كبه كده و س خمس ا ل ا ي التاني ه ا واشتاقبهم ق ي ديستيجوتر من عم فإن... فإن... <تصفيق> بقى عمده خ ل ا ص و ب ع د تمتع بهذا ي م و يقول ي الموضوع ن ج وتمتع بهذا في الموضوع خ ن ه ل وتمتع ب ن ه ممكن ا ي ا ل ب و كده ض و ع وتمتع ب ه ن ا الموضوع س وتمتع ل ب ه ن ا الموضوع ر ي ا لو اطخ لقد ت ر ص ف ي ر م ث ل و ب ش ب ل ا ع ب ر و ي ي ن س ي ا ء ي ب ب ق ى ي ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي و ن يكون يكون يكون يكون يكون ي ك و يكون ي و ن ي ك يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي ك ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ك و ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون ك و ن يكون يكون ي ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي ن يكون يكون يكون م ك و ن يكون ي ك ا ن ي ك ن ي ك و يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي ك يكون ي ب و ن ي ا ز ن يكون يكون يكون يكون يكون ي ن يكون يكون ي و ن يكون ي ن يكون يكون يكون ي ك ن يكون يكون و ن يكون يكون يكون ي ك ف ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي و ن و ن يكون يكون ي ك و ي او فيها او هدومه على لص تير في نصف سهله ة ي و ا ج ا يقالوا ي ج ا ا ن عرسلنا ممكن و ك نسمغلك ت ي كنتيول و دون تكون ل ممكن كمان ك م تلنا و شفنا بقى عندنا تاني حاجة خ ا ن فيلياد المانيوال ايه يعني الشافة او ده مهم عندنا بده يحبوه وكت ي س من و manual ي ا ل خ ن ق د م من ي ه ا ل خ ا ن ق ب ل ي د م من ي س ت ا ع ت د هو ن يستخدم ه هو a type of v من يستخدم من ي س ت u د م من يستخدم من ي س ت i د م من يستخدم من يستخدم من يستخدم من ي س ت خ i م من يستخدم من يستخدم من يستخدم ه sorry, من يستخدم من يستخدم من يستخدم من ي س ت خ n م من يستخدم من يستخدم م m يستخدم من يستخدم من يستخدم ل ن يستخدم من يستخدم من يستخدم من يستخدم من يستخدم من يستخدم من يستخدم م due to neck compression using the hands بيموت من ايه بقى عم وائل اول كذب بس هو اسفي ك س مهم او او ف كتير ي ب ا د ت و يا بتاخد وقت دي تين. بي تين بي اه خلي بالك مهم انت وقت غ علي ب ل اوي د اوي د ن دقتين وكمان بدنشوف يا ها الاخر دوبة قلم مش انه مان انه مان انه يبقى مستنى ل ل ا ي وفايه ا س الحاله دي م ا ه ا ي ب و ت ي ن مش حلاقى ادسكتي بقى شاسف يبقى غالبا ب د و قيل ما هو ك ا ر د ي ا ل م و ن ر ي زي ما ن ا او كارديو ر س ب ر ا ط ر ي يا مثلا ر س ب ر ا ط ر ي ميني بازغر ك ا ر د ي و كارديو ر س ب ي زي بعض يبقى قيل طيب هنا ارز اي رفلكس فيجان ايه انهيبيشن او رفلكس فيجان في استمليشن كوزين كارديك انهبيشن زينا بن تجوزها نتم رفلكس فيجان ايه Inhibition. يبقى عشان هنا pressure على كاروته ايه الكاروته ا ل س ي ن خلي بالك زي م يسميها ايه الفازوزيجل يعني الفازوزيجل التاك طيب هنا هيبقى ف ي ه هنا هيبقى كونجستس صح السيسي بقى كونجستس الفازوزيجل يبقى فيل او الفليسفيجل يبقى فيل ط ب ممكن يقولي س ر ب ر ا الانيميا عشان p r e s s برشر على الكاروته الارتري بقى مش سينس الكاروته الراتر الضغط جامد ده على كوست اكسر يحصل برين انوكسي ا ب ر ض و هيبقى ايه هيبقى ا ي ن يبقى لو كان ازرق يبقى بقى السكينه تبقى كنجاتل م ا ب ر ض و عشان الاسترات م نيل ي ب ر ض و السترات ن ك و ل بقى ن ي ب ت د ه ا ل و س و ر ا ت نيل مع الاسترات م ن ا ل ب ن ت ر يبقى ل ل كان بين ا ن ه ي ب ت د يبقى مفيش ازرق او مفيش هايكوتينشن ل ا ل م ا مفيش في زرقات الناس تعب اوي تكون في حاله هايكوتينشن بتلاقي في زرقات يعني لو حضرتك ض غ ط على ر ا ب ه واحد وصفه تشجيعيه قبل ما هو ا ل س ب س ي ي ت د ولو ده خطل عند و ل ا ن ت ر مان سلوتر يسموه فرز د جرينز الطريقة انويل فرسوز الكلام ده طب ممكن يبقى سويسرا ل ل ي ن ت ت س أ ل عليها بقى يا احمد آه يعني مش يحالى ر ك و ر د ت م ن ا ص ع ب ة جدا انا مش ممكن ان هو كل ما تغضب جاري ح ا ت ا ل ك و م ة ب ي ح ث ت على الوصفه زبير جات المطر جميليه فمثل الوقت يجب ان ي ن و ن هناك عدم مجتمعي يجب ان يكون هناك عدم ي ل ب ان يكون هناك ع د يجب ان يكون هناك عدم يجب ان يكون هناك عدم يجب ان يكون هناك عدم يجب ا ل ي ك و ي هناك ع د القس اندرسن فكتير بقى كلام بقى زي ما قولنا نعيش من ايه اسيس ل ا ل كلام ا ل س ن ب ا وبعدين ا ر ب ع ة نعيش عرقبه ف و س مليون نعيش عرقبه فوسي مليون نعيش عرقبه فوسي مليون نعيش عرقبه نعيش عرقبه ن ل ي ش عرقبه نعيش ع ل ق ب ه نعيش عرقبه نعيش عرقبه ي ش ع ل ق ب ل نعيش عرقبه ن ع ي ز عرقبه ي ش عرقبه نعيش عرقبه نعيش م ر ق ب ه ن ما عرقبه نعيش عرقبه نعش ع ر ا ي ه نعش عرقبه نعش ع ر t ب ه نعش عرقبه نعش t ر ق ب ه ن ع カはティングオ除くイルはこれを取り除くと、私はこれを取り除くと、私はこれを取り除くと、私はこれを取り除くと、私はこれをと、私はこれを取と、これを取り除くと、私はこれを取り除くと、私はこれを取り除と、私はこれを取り除くと、私はこれを取りと、私はこれを取り除くと、私はこれを取り除くと、私はこれを取り除くと、私はこれを取り除 لقد كانت تتحدث عن السكريات ا ن ت ي تتحدث عنها في ا س ت و ى ا ل ب س و ى المستوى ا ل المستوى ا م س ت و ى ا ل م س و ى المستوى ا ل م س ت ا ل م ا ل م س ت المستوى المستوى ا ل م س ت المستوى ا ل م س و ى ا ل م س ت و ا ل م و ى ا ل م س ن و ى المستوى م س ت و ى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى ا ل م ت و ى ع ل م س ت و ى المستوى ا ل م س ت و المستوى ا ل م ت و ى ا ل م س ا ل م س ت المستوى المستوى ا ل م س ت المستوى المستوى المستوى ا ل م س ت المستوى ا ل م س ت و المستوى ا ل و ى المستوى المستوى ا م س ا ل م س ت و ه ي د م س ت و ى ا ل و ى المستوى ا ل م س والليسر في النص ده كده. كده مش كده والليسر وقديون جريتر فباع كده م بيعمل كده والليسر صح اي ا ق ب ا ن عندي آه كده وباين عندي كده اه فباين كده ك ت ايه وارد ا بيستموه لين كده ابعيات ولكن ف ي يجب الايه ان ي ا ي اسمى العظم الايه راعا ك ع ن هناك اشياء بقى بتسكلمش اخرى ي ه لان ي ة ت سرير اللي برا؟ هناك في لجمات اشياء ا ع ل عن هيه اخرى ب ع د كانت د ه س هذه الحاله ج ي يبقى سانجل السراجل خلطنا التي م ش ك ل تتحدث عنها ن ولكنها بقى ا ل ي عصابة ا ل تتحدث عنها ي تانية ولكنها ايه ر تتحدث عنها ب ي وفنهل ولكنها تتحدث فرابشرة وبهروز عنها س ن ل السراجل في أ و إ ي هناك اشياء ت ت ع ا ل م ا ل ب د ا ق ه و م ل مع ا ل ع ل ا ق مع ا ل ع ل ا ي ه مع ا ا ل ع ل ا ه م ا ل ا ق م ه إ ي ه ا ل ل ا ق م ا ل ع ا ق ه م ا ع ل ا ه ا ل ع ل ا ق ل ا ق ه العلاقه و العلاقه مع ا ل ع ل مع العلاقه مع ا ل ع ل ا ق مع ا ل ا ق ه م العلاقه مع العلاقه مع ا ل ع ا ه مع العلاقه مع العلاقه مع العلاقه مع العلاقه مع العلاقه مع العلاقه مع العلاقه مع ا ل ع ا ق ه مع العلاقه مع العلاقه مع ا ل ع ا ق ع العلاقه ع ا ل ع ي ا ق ه مع ا ل ع ل ا ق ي ع ن ل ع ل ا ع ا ل ع ل ا ع ا ل ع ل ا ا ل ع ل ا ا ه مع ل ع ل ا ي ه مع العلاقه مع ا ل ع ا ل م ا ل م ا ل و ل ك اشارت افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام ا ت ل ا م افلام افلام افلام افلام افلام افلام ا ف ا م افلام افلام افلام افلام ا ف ا م افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام افلام ا ف هو م افلام افلام افلام افلام افلام ا ي ع ا م افلام ا ل ا م ل ا م ش ه و ر ة حاجه اسمها كارمي ولا لا حاجه كده من الناس المشهورين يعني وعملوا وعملوا واحدة وحيوة واحدة وهم هم خلالنا الدخ السرافلينج سرافلينج التلات السيكسية ربليكس بيجل يا انت حاجة انكتش حاجة ايه يا في نشكريني يعني ايه كده ممكن يكون ايه أو بيجل أو اللي بقى برضو برضو ازباد قراني جاء ولكن يجب ان ي ه و م هناك افضل منك ن يبقى أ ك س ي ا افضل ط ب ع اذا افضل منك اذا افضل منك اذا افضل منك ا ذ و ا ف ل منك اذا افضل منك اذا ا ف ل منك اذا ا ل منك اذا افضل منك اذا افضل منك اذا ل منك اذا ا ل منك اذا ا ف ه ل منك اذا افضل منك اذا افضل منك اذا ا ل منك ا ت ا افضل منك اذا افضل منك اذا افضل م ن ي و ت ر ا ف ض م ك ن أكسي ض ل ن ت ل ذ ا ا ف ل منك اذا افضل م ن اذا افضل م اذا ا ل منك اذا ل منك اذا ا ف م لقد تم ا ض ا ل ك ن من الممكنه م ل م م ك ن ه من الممكنه من الممكنه من الممكنه م الممكنه من ا ل م م ك الممكنه م الممكنه من ا ل م م ك ن الممكنه م ا ل ن ه من ا ل م م ك من الممكنه من الممكنه من ل م م ك ن ه من ا ل م م ك الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه م الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من ل م م ه الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من ا ل م ل م ه من ا ا ل م ن ه الممكنه ل ه من ا ل ن ه ا ل م ا ل الممكنه ا ل م م ل ه من ا ل م ا ل م م ن ه ل م م ن ه م ا ل م م ك ن ل م ا ولكن يجب ان يكون ا ح هذا المكان لانه يجب ان يكون هذا ا ل دي ك ا ن لانه يجب ان يكون هذا المكان لانه ب يجب ان يكون هذا المكان لانه يجب ان يكون هذا المكان ر لانه يجب ان ي ك ا ن هذا المكان لانه يجب ان يكون خلال ق و هذا المكان ا و ك ن هذا هو مكان مثل هذا ا ل م ك ا ي م ث هذا ا ل م ا ن مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا ا ل م ا ن مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا ل م ك ا مثل هذا ا ل م ك ا مثل هذا ل م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا ل م ك ا مثل هذا م ك ا ن مثل هذا ا م ك ا ن مثل هذا ا ل م ك ا مثل هذا ل م ك ا مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا مثل هذا م ك ا مثل هذا ا ل م ك ا مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا ل م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا مثل هذا م ك ا ن مثل هذا م ك ا ن مثل هذا ل م ك ا ن مثل هذا ل م ث ل هذا م ك ا مثل هذا م ث ل هذا م ث لان المسلمين ا م ك ن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين ع م ك ح ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين ي م ك ت ب ن يكون المسلمين يمكن ان يكون المسلمين ي ق ك ن ان يكون ا ل ت س ل م ي ن يمكن ا ل يمكن ان يكون المسلمين ل ه د ن م ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان ن ع م ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان ن ع ت ان نعمت ان نعمت ان ن م ت ان نعمت ان ن ع ت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان ن ع ت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان نعمت ان ن ع ان ن م ت ان ن ع م ان نعمت ان ن ان ان لانه ي م ك ن ان ز و ر س ل م ا ولكن تكون ت ر ل م ا ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما و ل ك تكون مسلما ولكن ت ي و ن مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما و ل ك ا تكون ل م ا ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما و ه ك ن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكن تكون مسلما ولكنا ت س ل م ا ولكنا مسلما ولكنا مسلما ولكنا مسلما ولكنا كلام لما ايه كومبليت مش موجوده ازاي متعلمين ع ل م خلاص لاكس م ن ف ي ن عشان ايه دي ا س ي م ت ر ي ك هلا والناس يبقى في الهام بتلقى عاي وابليك وايه كومبليت وارسيماترك ل والهيتل انت عكسها ا لانه ش ن فرنرايس كان لو كان طايف بالك خلي لو لو ا ي جيد هنشوف الراجات ن ي دي ع اللى هنعمل ي ي ن ن ده يبقى ا و هنتعلق ناحية ي تحت الواسين م ا ا ا ل ن ت انه مع الناحيه م و س ت تبقى الواق ل ف بس ا احنا اليمين ليجي تشار ا باستامل ك اقول لي كده براون مارك. أو و ب ع د ي ن لازم تكون سرعه ودبي ا في تتيكي بي ي ي والإيه ك الهنرجه عشان نقلناها يقول انها ل ن كن م دي ت قبل وفقان الدراجين انت ي بأسهر من الكارين في نكيله مرتن مجدونه جايز نكيله اللي فانت ح ل ى تتحدث عن ا ل ا ش خ ي ص لو انت عملت كده وخيالتي ليه حتى هي الرجل الواضح في الكوز الاورجبيت ا ل كانت بحبل ق ن بابل عليه ت يلاجح. وبعد كده نجمد البقى ا تحديد كده فاسق وجابوا ينبعثوا اكتر ه ن ا هنا التنجليشن و اكتر لنا نجد شئ م ر ت ح ع ا ة الايه الهاملي التنجليشن ل ن ا لو دعم هنا تبقي ه عيب عبث اللفه الثيرويد هنا لو جرب اللفه ا ل ص ي ر و ي د ان ي حدا تبقي ايه؟ تبقي ه تبقي ى تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي ت ب ق t تبقي ت ب n ي تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي تبقي و ن ق ي ه ت ك و ن t r a e r ف ت ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون ا ث ن ه ء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان ي ك و اثناء ان يكون اثناء ان ي ك و س اثناء ان ي ك ن اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون ا ل ن ا ء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثناء ان يكون اثنا لا يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء ي و ج اي شيء ي ج د اي شيء يوجد اي ش ي ن م و ج د اي شيء يوجد ا و ل ح ا ج ة اي ت ي ء و ج د ا ن ش ي ن ي و ج اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء ي و اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي ب ي ء يوجد اي شيء ن و ج د اي شيء ي و اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي ل ي ء ي ت ج د اي شيء ي و م اي شيء اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء ي و ج اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء ي و ج اي ش ل ء يوجد اي شيء يوجد اي شيء يوجد اي شيء ي ي ي ج د ي اي اي يبقى لو كان ا ل ح ب ل فوق س ر السرنجليزي ن ج ي نايا ن ب بيه حاجة ه يمكن ه ل قال اهو بيه ان ا يقسم لما ا برضو ي ج ل عليه والتراجل بقى هو يعني في ايه بأول ن و ع ب ق ى م ن الذي ي ن هناك من يكون ه ن ا ل ل ي ب يكون ه ا ي ه ن ا من ي ك ا ي د ن ك ل ا ل ل ي ف و ن ا ك م يكون ه ا ي ه ه ا ك م ك هناك د ن ي ك ن ا ك من يكون هناك ن ه ا من يكون ه ا ك من ي ن هناك من يكون هناك من ي ن ه ن ا من ي ك و ا ك من يكون هناك من يكون هناك ن ي ك ه ا ك من ي ك ن ا ك ي ك ا ك من يكون ه ن ا يكون هناك من يكون ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ا ك من ي و ن ه ن ا م ي ن ه ا ك من يكون ه ن ا من ا ك من ك ن ه ن ا و ن هناك م هناك من يكون ه ا ك م يكون هناك من ي ا ك من ك و ه ا ك م و ن ا ك من ي ك و ا من يكون ا ل من ي ا ك من ي ك ب ن ه ا ل ي ك و هناك من ي ك و ولكن ه ل ا م ل هو م ل ت ج ل ومسجد ي ومسجد عتلاق حتى ف ي ومسجد ف ت فيها ومسجد ن و غالبا س ج د و ل ك س قال ايه و ا ي م ن ا فيه ت ج ش ومسجد ا ل ي ي س ا و م ا ت ج ش ومسجد ا ا ل ل ي ه تكش و ي ي ازاي س ا إ ومسجد ا ومسجد ل ن يبقى ايه ويقول ا ل طبعا ك ايه ي ق و لي ميل دراس ن الانجليزي م كنه ي ع ي يكون ر ا ل افتده لازم كبتك ش ر ب فيكيان وفيكيان وفيكيان حقيام مش النفط التنوي ي كده و يقوله بيحصله الأنفط ان هو 私はそれを見ることができない。 ميقدرش ا بقى هنا في اللحظه دي ايه ميقدرش ا ا يغير بيكون كماتوش س اللي اللقل ي هو ف راجل ا ي يبقى دي ش كروتة م ي انوك ت ي لزاي بيكونش تي لو الحبل ساعة ماتوك بقفعك بيحفظون مش, مش كافر الحبل ايه؟ معطورة ربنا ليه ياه لانه يجب ان يكون ا ك م ف ر ان يكون ه ا ك مفروض ان يكون هناك مفروض ان ي ك ن هناك م ا ر و ض ان يكون ه ن ا ل مفروض ان ي ك و هناك مفروض ان ك و ن هناك مفروض يكون هناك مفروض ان يكون هناك ف ر و ض ان يكون هناك مفروض ان يكون ه ا ك مفروض ان ي ك ن هناك مفروض ان و ن هناك مفروض ان يكون ه ا ك مفروض ا ي و ن ه ا ك مفروض ان ي و ن ه ا ك مفروض ان يكون هناك م ف ر و ان يكون هناك م ف ر و ان يكون هناك مفروض ا ل يكون ه ا ك مفروض ان يكون ه ن ا ل م ف ر ان ي م و ن ه ا ك م ف ر و ان يكون هناك م ف ر ان يكون ا ك مفروض ان ي ك و ا ك مفروض ان ي ك ن ه ن ا ف لقد ن ر ت هذا ا ل م ك ا ً الذي ي ج م ان ي ك و ش هناك ا ش ي ا ك لانه م يجب ان يكون هناك اشياء لانه يكون هناك اشياء لانه يكون هناك اشياء لانه يكون هناك اشياء ل ك ر س يكون هناك اشياء لانه يكون ل ن ا ك ا ش ي ب ء لانه يكون هناك اشياء لانه يكون هناك اشياء لانه يكون هناك اشياء لانه يكون هناك ا ش ي و ء لانه يكون هناك اشياء لانه يكون هناك ا ش ي ا ل ك ر س يكون هناك اشياء لانه يبقى ليه ممكن يصورها مفيش ف ا ن ز و ق مستقله يعني انه عشان ا ل ك و ن ر ج ر ز ا ل ل عندك جايز يعمل ايه كرسي يقع او مش كرسي و فهمنا اذا مفيش السلبيس او الجيلرال وممكن يستعمل ايه حتى ايه رانج نوز او س ل عقدة و نوز ش خية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 لكن ه بعد م م ك ن يكون س ا ي د و ن ه ا ك من ي ن هناك من يكون هناك و ن هناك ن يكون هناك و ن ن ا ك من ي ك ا ن هناك من ي و ن هناك من يكون ه ا ك من ي و ن هناك من ك و ن ا ك يكون ا ك من ك و ن ا ك م يكون ه ن من ي ل و ن هناك من يكون هناك من يكون ه ن ا ل يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ي و ن هناك من يكون هناك ن ي ك ا ن ي و ن ه ن ا م و ن ه ا ك ن ك و ن هناك من يكون ه ي ه ا ي و ن ه ا ك من يكون ا ك م يكون ه م ي و ن ه ن ا يكون هناك م ا ك من ا ك من ه ا ك م ت هناك من ه ن ك من هناك ش ن هناك م ا ك م هناك من ن ا ك من هناك م ه ن ا ي من هناك ا ك من ا ك من هناك من يكون ه من هناك م ك من ك ي و ن هناك من يكون ه ن ا من ه ن ا ج لقد تمتع بهذه الطريقه بدون اي حاجه او اوفيا او او اوكوس جدا لو اكيد سيئه بدون اي حاجه او اوفيا او او اوكوس جدا لو اكيد سيئه بدون اي ح ا ج ا بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون ا ل حاجه بدون اي حاجه بدون اي ح ا ل ه ا د و ن اي ن ا ج ه بدون اي حاجه ب ك و ن اي حاجه بدون اي حاجه بدون اي حاجه بدون ا ل حاجه بدون اي ح ا ل ه بدون ا ل حاجه بدون اي حاجه بد اه اوقات يعني لو رفض علاقاته يقولك ا ل س ك ا ف و ح د ن جات كده. اول ح ا ج ة س ر ي ب ر ا ا ن ي م ي ا ء او ا ن و ك س ي ا ء اخرى لانك تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد ت ا ي د تريد ا ر ي د تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد ت ر ا د تريد تريد ت ر و د تريد تريد تريد تريد تريد تريد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 فاول ما يقولها يقولك انك تروحيه ل د ن ط ن تحتك نبوه لدنطين تروسيس لدنطين ب ت ع ت ا ي ما انا ا ل ا خ ر ومحتيها فيها ليه الاجلس و خ ش ل د ن ط ن د ن ط ي ب ت ع ت ا ي ب ت ع ت ايه ب ت ع ت ايه بتاعت ايه ب ت ع ت ايه ت ا ع ت ايه بتاعت ايه بتاعت ايه بتاعت ايه بتاعت ايه بتاعت ايه بتاعت ايه بتاعت ا ي وشيودي ا ل ا ش ي الشلل ا ر ا بيقعش م لامة انما بيموت مانا بيموت من انما من حضر حضر خمسة متر تمام <تصفيق> <تصفيق> خمسة متر ا او وجادي الارض او الفيت <تصفيق> دا جراوند انه خارج تفت نتر فيه نص نتر يتقري دا دا تده تده في بيت خلي انه ورقته هنا القنافسي البيت لأ خمسة تتشف عشان فيقع سرور مسابقا حضر حضر حضر ا ي و ة على الارض ا ل ت ط م ي ة ولكن نفتح ا ل ت ط م ي ة من تحتيه يروح يقعد نمت تلاته اربعه متر تحت يروح نلتف م ك اشتريتش مره واحده فاللتفه بتتقفل و ا ن ق ج س قلنا ليه الوزنطين تحت ر اخرى بقوة إيه جوه توصل اليه للمجله او لنجته ا ونمت ن س ت و د م ه ا ل الاسمعاش ا ا س م في في لو مات من الاساسيه ن الليجيتشار هنلاقي برض ا كمفرينت ب و ذاروك م مارك العامي تتنظر شكل وصررهون تتنظر في ببايت هتبقى هاي وقبليك طنجه كونكليت الاساس ل ل التلف على الأوصل ت يبقى بحيث في ل ل ي له رنزررز كونكليت ا ثم ا لانه يجب ان يكون هناك لبره اشياء و ة و من الضرر الذي يجب ان يكون ل لفتليفة هناك اشياء من الضرر الذي ه يجب ان يكون هناك اشياء من ي الضرر الذي يجب ان يكون هناك اشياء من الضرر ي وننجيته لقد تفاير المشترك من تفعلت ن د ه ي ه ا ل م ش ا ل ق ض ا ه ا ل ش ي ي ع ن ي ق ض ا ء م ك ت و ب ع ن ن د ا ل ي هذه ع ش ن ا اخر ل م ش ا ل ه ا ل ك ن ه ا تفعلت هذه المشكله ن دي ق و ا ل ك ن في ا ل م د ن ه الاولى يجب ان نتعلم ان الامر يجب ان نتعلم ان الامر يجب ن ت ع ل م ان الامر يجب ان نتعلم ان د ل ا م ر يجب ان ن ع ل م ان الامر يجب ان ت ع ل م ان ل ا م ر يجب ان يكون ا ل ا ر يجب ان ي ك ن الامر ي ان يكون الامر ي ب ان يكون ا ل ا ي ب ان يكون الامر ي ب ان يكون الامر ج ب ان ي ك ن الامر ي ب ان يكون الامر يجب ان يكون الامر يجب ان يكون الامر يجب ان يكون ا ل ا ر يجب ان ي ك ا ل ا يجب ان يجب ان يكون ا ل يجب ان يجب ان يكون الامر يجب ان يجب ان يجب ا ان ي ك ن ا ل ا م الوزن ا هنا م و ليش د ع و ة الوزن ا هو ليش لوزن عشان ل يعمل لك ايه نكهه سيبلت ايه همساعده بل سيبلت ايه إنك همساعده بل سيبلت ايه سيسعد ايه سيسعد ايه همساعده بعد ذلك شر مات في الحانه هو لايه هاي الاكذب ايه بلو في الحانه بتبقى ايه بلو في ا ل ه ا ن ه بتبقى ايه تبقى ايه تراند ايه تراند ايه تراند ايه تراند ايه تراند ايه تراند ايه بعد كذا العيب وستازل في الحانه خير في اللوزم في ولكن هذه المساعده تتعامل ابنين مع المساعده ابنين و ي ع ا ل ي و مع فيه المساعده ي ي و ك ا ويعمل ب و انها هاين في ر ا ن ل ش في الاين وبلوه مع ف و فيه افرد ابن المساعده في ولك راتشت ولو ن جيتك ي اترنزلت م ا ا ده في ل ا تير في ش الامتنا ل ده الهوض ك ده ا في للموضوع الهانج ي م د كريستيانجليشن عندي ه ي ع د ي كمان هنا ايه فيه عندنا مفيش ه ه هوس اصمون ب ب و ن الكلام ده, ده ف ي ا ل ن ص عندي هكذا تمام البودي ب ا ل م ن ز ل ده و ن ح و ل ي باتت نفس ا ل ط ر ي ق ة فيه ايه في جريتر مش كده لان رو... حياته حيتنعندي اثنين جريتر ايه اثنين جريتر كورنيو طح واللي في ا ل ن ص ده ليه البودي وده متميز جي سي تمام جريتر كورنيو ا او جريتر هو الجي س م اج ي نحيكين ه صبعا ا في اللثه ي س ر نحن نضعنا ان ا كده ل